فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين, يقيمون الص... الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قولك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُلَآ إِكَامُ الْمُفْلِحُونَ يا ولد بالله نفستنا نجيم وحالك إن شاء الله ويناقب بالله بنية تفسير ك القرآن كريم كه إلهي وحنشكره الناس سبحانه وتعالى مرقوعها الرئاسة إن وخدجو عمل كنا يدينك أو مستمعين ثياني كبا خالف الوجه الله تصنيداه ويلي فنان سبحانه وتعالى معير اله ماغضرو ومبركهو ومرا ميسو ودي ان اله درتي لول جهدين اخريه ادنكم مثل مركا سغا وعلىها او قنديه حاضر فها وحان قله ددرميا اولا إلهي سبحانه وتعالى درتي أي إلهي أخبرتان وإلهي سبحانه وتعالى أقول له تان و كهجه جسان عبادي إن يعمل قرآنك وإلمجاه مفتاحي وقلمه إلهي سبحانه وتعالى علم جنا إلهي سبحانه وتعالى رؤنا شرعه أن السنيده عابدي كنروح عن علم العين إن وياك شلاها من عباده العلماء لا يطمنوش تغي آخره إن مال صلب تغي روحه إله سبحانه وتعالى علم كعابدي محيري إلهي وخبري علمه وخبري الجنة سو وخبري وضدة الجنة العمر وخبري وضدة النار ال لجع بوده حق إلهي سبحانه وتعالى حق رسوله علمقه ووظد عقوقه روح مسلمه ان إلهي غاروا الهي سديتي هي جننته يده بتافي علمي انا هو مفتاح سبحانه وتعالى ايوه تبع دي رسولنا صلى الله عليه الحديثي حديث ثلاب الا او ان كلاما كتاب هي سننه ما كلام oo wax واحد ba ka أنا يحد ذات التفسير كآخر سطه هذا أحديث علينا قوانين روا علم جيله يو فريه خير جيله لا بد أن واره حل بعض جيله يو أفعيه إنه يسكت على وجوه ولا برضه هذانا قيله يو قد دراي عمل فلول مركها إن شاء الله وسدي سنة كهاره يدات كي جوقي وجوقيا وآخره ee madama wadallawo magriga yihi aad loo gudda hadaayay mahayr subhan jaalahay ee hadda dad badan baa caawaya oo magdasan taa sawar samayn in aan helo ardo aan ka dhageysto oo aan ku xisaab sano oo ada sanad taa rag badan baan hadda ogaahay oo taxeed taa akhriinta marka dad ku anta oo و تفسير كتابه او اجازه في او الرهير و الخرر تفسير ااا سافر مرحو في عين هي او اني انا ده واحد استرايته اصل كان صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابن عاد انقطع عمله الا من qafti tafsiirkee iyo xitaab ilaahdee marka aad baan sida u jecelahay waxaan inshaallahu qorayay ragga ziyaraha in si sanad kor dhicmayso heereeyeen dadka la do akhriye awli inshaallahu ninka ba inshaallahu fuuq soo qab haweenna laga bilaabo ragay qorruu ziyaraha oo raba laga dhegayso sheerkha ee yara na xofariso soo xormar diinahay ila hadal marka insha Allah ee sidatan u wadayna sida day la sheegay oo la ilaawiyay afar habeen ayuu soconayaa kitabkan tafsiirka waa sabtida iyo ahad iyo 2 iyo 3 4 iyo khamisna kitab xarbo adab al-wusad al-adab al bukhari ayaa sagana akhriyayna kitab aad mu'anaaha oo insha Allah ino si fiican aniga sagana u arkaydo naaneeyntiisa ilaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqayaa كل wax badan uu sooulin laakin waa kali weeyna أستاذ دروع البخاري، يا مسلمي يا زاوي، كرمدي، يا نسائي، يا بنوادي، يا, يا أركي، أحمدي، يا إمام أحمد سن سنسي، حدثت أنا لك رفقة قول سري التالحين كري، بروق المرام كري، عندها قري، الله اللويا حديث شه شهاب الله عن ابن عبد الله خام رامي نعم فعي، سنة قريب على صباح حدثنا أنا في كريان حدثت أنا في شاء الله marka saaxan insha Allah u wadi doonaa casharadeenii suradadan hadaan ku bilawno raadho suratul faatiha wa surad adiyatun maraciyan badan ruhi hada magciyadeeda raba oo sara badan oo laga yaabo inay qofka badan yihiin inna kaseer bu kaffirin kara waaceer faatiha ayaa kamidaha oo liyaqaana shaafiya khaafiya hi umul quraani wa ay badan oo qaybnan ma sleed ho rasuulka leeyahay qaybna ay aadna oo xadiis wa وسماخ صوردا والحمد لله رب العالمين وأعظم صورة في القرآن أعظمها يوانيوس الصعاع وياك الكرسي لكن صورة مركل الله صورة القرآن فضل هذه يا ربنا آيات الله هي وإلهي سبحانه وتعالى وحكيم وحقوق جاذية وفضيذي فوالباع مسلم هذا وبر برق كراه وجبان وفضل ضعيف وَفُرُوهُ هَلَوِي أي سورة دليلها أي وين كا الرسول السورة, السورة في القرآن. إذا ما له الصدر وسورة وين هي السبعة العلم الثاني والقرآن المأجور هذا يكمل السبعة العلم الثاني. القرآن العظيم برسوله مأجور. الحديث متفق. ثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جبرين والسبعة العلم الثاني قد فسرت دورها في خفة السرائر المفسرين صلاة ده إياه وغرآن كوين إلي إثيابي رسوله صلى الله عليه وسلم نبي كهر ريح عني كهر ريحنا لمصين صدرت بإله إنه واجبي إنسالات والبلوحر سيور روح أجل كابلنا مركز طول أخرطنا رسول كان وناشر صلى الله عليه وسلم إله وكو جوابي والصور الدقيب وإله أمان فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم وصده وحور دها هي حمد لله عبد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين مرق بالق أخيه ودها هي هذا اللي إياه كن عبد نستعين هذا بيني وبين عبد ولعبد ما تاله انت تضم بودع دها هي أبوه ربي يريه رسوله وحديثي ما هو سنسعي هذا اللي عبد دعاس وأخريه الضان كايس وان وأن أجيبه مرق وسُرد وإن salaad de kooxra ay wadana du'aystay oo ilaahay aabbaray subhana wa ta'aal wa ay surad uu weentahay fadiiga badan u leedahay jawaab waxa ay ka hadlaysaa wax weyn aadi aadi weyn oo ilaahay subhana wa ta'aal ay gaween xamdigi sibay ku سوره هذا أما آيدها الرؤساء آيده وين أما سورهها فدركة بالرؤساء لما تودوا الله بسم الله الرحمن الرحيم مرجع الهي أيام قب بسم الله بسم الله مرجع الهي الله بيا الرحماني الله رحمان عامله عم بوجود الرحيم الحريص خاص هالك وعامكم حيث هاي الدين كان إلى هالحريسي سوق قال يسلم به هي مخلوقه ونعام بخطه هيو وكالسويزاق يجايو عحماض بصيني يجايو حارو بصيني يجايو عرور بوسينا يجايو وكال الدين كي إنطبظان يسوق إسلام ككسر رهيب وقبض صلب أنا حق الدين بتصب وكالذات عرسين قال لي واحد دايت أواحد ليتكدريه هدايت أواحد لغرة حيسي راح دونكم مال أيواحد صلوقه ما هيكون عليه إله إن حيسي سبحانه تعالى رحيم هدي دونكم إله أكتس كان عقرب كاتكلني هاي ما شرب ما سقى كافيرا شرب الصماء ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ما وسأب هل بيها مال هل مربي لك بض لَكِنْ مَادَمُ أَدْنُكَ إِلَهٌ أَكْتِسَ كَانَ عَجَرَبْ كَاتَكَلِيْتُهُ وَإِسْرَانُهُ حَرِيصَ سيي و خيو استغفر الله لكن اخرايا حول حين مرق الرحمن بسم الله رسولك صلى الله عليه وسلم من لا صدقه او جاءت تارن با كفي مال ملمها كميده حديث صحيحه مرق ساعه الشيطان رسول صحيح حديث هذا حديث هو يا هذا ساتر إلا الى غري لكا وحات له يقول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن لهك هذا ويا رسوله صلى الله عليه وسلم الشخصي صحيح. بسم الله تعالى. لكن هذات سلام صعيس الشيدان وبراريه دم وتحس وخذ وجهك وانار كل شيء موحود وقذن. له بسم الله ويجوبه. مرقد رسوله صلى الله عليه وسلم كان. مرقد الجريب كان ينصب الرؤ وينال waanta astaa intaamaad khalwaa unay guriga markad ay guriga markad galaysa hadal bismillaah tabaa duukaay siyaay rasuuluhu salaalahu alayhi wa sallam shaiitaan taasi kuma qaraa bismillaah tabaa duukaay joogtan ayaa qoro cunimaay goosh markaa tartaa bismillaah tabaa qolaasay xamaay aw anta markad له الهدف. حوين هذا حتى مركزه حتى يسدد بسم يا إفتسو المشهد كان يدوه كان بحركة قيماه. سرقوا مجهز في السريج وشاعرهم في الأمور الأولاد. شهدان كمركز و أنا أقول حرمين حررتي حوين كبله هذا متعود يجي مجهز مركز في السريج يقولوا يحليله ما يحليل مركز. Geri sa' ibtada, ija meħsha, sata sata, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, uissau, faray ilaahay ku xamdiyo ku shiri ha wa mar ilaahay oo aadi aadu wey dadka di ilaahay ku xamdiyan naxmada uu siisay oo ugu weynta islaamka iyo هو ثأو أبو الله إن جاياه وين يجلاينا وجرنا إنما مركنا هو إذا نكسر بناياه إنه بربري الله جاء لك يلاضة يعرج يدختى يشم براه يياه بربري سأ الله مرايت ووين oo وين يو قايف صد لحب قرة الله مركها حبي العلمني له عالم كبربري وعحمد يتكلم الله ربئي الرحمن الرحيم تهور إلي متاع ماركي يوم الله ما يوم الحساب في الجزاء اللهم يمدك سليم دينك وحوي وحسابته كما تدين تدان يا شاء الله اعمالك شوم بالو وحسابك مالك الجزاء مالك قيامته مقعد يوم يوم الدين مالك يا استلم مالك او انته هذا له داه يا لمالك يا إلا وسوء إصبه لله الواحد القهار إلهي سبحانه وتعالى إياك نعبد إياك نعبد وكعبد إنا وإياك نستعين وكالمك ويدي سليم سأصبح سبحانه وتعالى شدار ذهب ربي سبحانه وتعالى سبحانه هذا لي ولعبدي ما سأل أي إله إلهي الله يا مركز تاتره هذا سأل أي تعالى <تصفيق> سبحانه وتعالى قلبي عنديك يجب تعرفنا وساقرك إياه نعبد عبادة إياه سكلا الله سبحانه وتعالى عبادة محاربةها ووحي الهي يجعله رالي كي هي يضمن أصل كذا محاربة هذا وحلا ليه ومحاربة هذا وضده وين ونجاحه علينا طريق من عبد بارك وضوء الدون لقد قالوا كاسر لمرك إن ليسد ليه والله اللي ياما ووحي البلاسي إياه سكلا عديك إياه عريقة نعبد وإياه نستطيع adi kan maxay dibaaxan ugu simaada kaalm ku yeesheen ilaahadaan caafimaadka iyo maal ka iyo qaruurta iyo waxaan u baahanahay dhankuu yeesheen ihdina wad'ali gudama is ihdina yahay wa nahooni as-sirata wadannu انتي لا بارتو حدنالواعن فرو. مرك إلهي سبحانه وتعالى ودي وضوء وضوء. سي ويدست وله الدين السرادة الدين النجوى هنون السرادة والضوء سرات الذين كوي هذا عن عمت عليهم أذن نعمي سوء إسلام كإيمان كذن نعمي. نعمت حقيقة النبطة والروح إلهي, إلهي. إلهي. إيمان فيه والروح إلهي والروح إسلام كوفيجي وتعالى وحنوني والروح وخيرك إلهي وافيجي الروح ترى طل الدين قوي وضعه إله النبوة نونه أنعمته عليه هذا النبي غير المغضوب آناخين كلوا عروضي ورد ضالين قوت بهذه الدين آناخين كلوا ويهود نحا ووعروضي هو وإلهه قانو علم كعان فريون روي هذا يسوع كتاب علم هذا كتاب إلهه يسونادي علم كعان فريون روي هذا يسوع كتاب إلهه يسونادي علم كعان فريون روي علم كعان فريون روي هذا daali niyihiin wa nisaar oo والنقدان baadi oo بإله iyagoo هذا ilaahay caabud. Hada hadad adoo jahilaha ilaahay caabudo waxa بسيد hoda in aad baayow geedan ilaahay u dhawaay. Salaadkii kaa saxmiis. Soomkii kaa saxmihay. Zekani kaa saxmiis. Xajkii kaa saxmihay. Yaatiki kaa saxmihay. Birri walid kaa sax. Wax ka saxayo cibaadaha ma la hadad ilaahay jahil ku caabud. Waxaan وحوالبروات خريوي هذا هو الوحوالبهجاتج وإلهي نودوا تكفوا عنه هذا إلهي على بعض رسول قضاء لبعض قضاء أنايسا إبليس يبلد ضرموا مركز سراد غير المغضوب كوا لون غير المغضوب كوا لعحر على عليهم صفة ولا ضالين كوا بعيدون عنهم الرحمن الرحيم سورة السورة البقرة يزن واسوردوين كما قالك الروح فضائش هذا لكن هذا هال يلا وقف رسولك صلى الله عليه وسلم أقرأوا سورة البقرة أيه رسول صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أخرية فإن قراءتها بركة وتركها حصرة ولا تصدع البدرة إمام مسلم في صحيح كوري حديث سورة البقرة أخرية أخرنتها وبرقوها واللوب بركوها الدنيا أخرى إلهي بقول لوانيس كتقتان كذو قوم وإن بلن بقوما نرفع السورة ضامبرا أيه رسول صلى الله عليه وسلم ولا تصدقه هالبضلة أي رسول الله ورسلماء وذان هنا البرثان سحرة أي رسول الله ورسلماء. رواه معرووف خفث كثير. علماؤه خفث الحديث صحيحه. قام دي محوي شيا ثم أودي كراني صور صور ذنب رثان. الصوردة صحر كان الجودة وين؟ معناه كراني وحوي روحي قاين إن لا السحر ولا ما أودي كرث خاصة والخفث صحيح. كل حديث صحيح هو. إنه رسول صلى الله عليه وسلم. وحيث ننتو بريان أبو داوود الترويدي غير كي رسول كبيره صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا قلوا لي إنها كذلك قبور فإن البيت الذي تقرى فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان قال رسول الله عليه وحديث فقنا سنة صحيح قلوا لي إن قبورها كذلك قرانك كوهرية وصلاة كتو كدو إلهي كحس قلوا لي إنها سورة البقرة الوحرية shaytaanku ka carra hadduu lafdi البقرة baqara kamidaha hal kelimad oo la مغلوب ay shaytaanku maqlo uu fogaaday uu rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam guriga ay aagaarkiisay mayimaad marka saabartay saaxadiisa saxay rasuulku inuu ku yiri suratul baqara guulbaa shaytaanku kuma soo galaw kuma dhowad fada al-tharbadan al-tharbadan uu rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam qiyamada imanayaan maanta qiyamada heemanayni iyo quraanka oo dhan hoggaaminayo ruuxi u dooday fadaail badan oo in gaari karaan eedahay suuradan bismillaahirrahmaanirrahm aan alif lam mi fa ruufta sadaxdaha ilaahi kaliy ba garanayeen inta sanfudda fayna dalikal kitaab kitaabka kana laakin mar ka dambeeyaa lagu furto ee lagu bilaaway badan in kitaabka laga sheekeyo وخوي اشاره ويله اشاره انه قران كن متجيون لا يمن كريم و هو استو اسكلينيي ماركاسا الله سبحانه وتعالى او كوي خيجاتينا يا الله سوره تاسو كوبهي هي حضر رسولك أبور وتر ادي كنا ابور او ذلك تاس الكتاب هذا الكتاب كتابك كانها لا ريب فيه شك كم يجرو حدن وهنون هي للمتقين ذكر الىك تدك إلهي كعب سيد فطين كاس فل عليك رب فرينا قاتس أيوه هو رب كريبينا كفوجال ذبك أيوه كتاب كنويه هي تصي نحط تصا إلهي جندي سي رديه سبحانه وتعالى ذلك ذلك هذا الكتاب ذلك الكتاب وكتابك كنا غريب فيه شككوا مجده إنه كتاب إلهي سودج إنه كلامك ربي إنه قرآن إنه رب كوالله شككوا مجده هودا هانون قوي للمستقيمين بويه تقيين ترى مرك الله سبحانه وتعالى السفينة الذين قوي وتقين يينداس تقيين تكساب قوه هانون يوصي إلهي سبحانه وتعالى يزيد في الذين واقوي يؤمنون منورة مني بالغيب غيبكم حكم إذا سبحانه وتعالى رب من أركنا لا تدركوا لا ما أركوا أدنى وهو يدركوا جنل غيبكم اذا النار تغيب واحد بدنه مخلوق الى بكم الذين هم يثقين يؤمنون بالغيب غيب كرمي ويقيمون الصلاه صلاة كن عبد الله بن عباس يقيمون الصلاه قران كما مكو بضناء. مكو بدنه اما سبع يصلون اي يقيمون اي الى الله سبحانه وتعالى اقامهها وهي اتمام الركوع والسجود والخشوع اي صح ايقاموا للحو والقراءه وإن ensijuda la famier fo qiraa la famier oo xiraa la famier markii lagu dhaxjiro la xusoosta ilaahisaas ayu Abdallaah ibn Ubaasi waa naslaweey al diinaku ku way istaqiin yoominuuna bil ghayb ghayb ka rumay ilaahi ba ghaybahu jannaday rumaynaan in arago naar min arag la kawr rumaysan ruuxuminka war rumaysan ilaahi khayrkaasi ركوع ذي السجود ذي القراءة ذي الفشوع ذي إلهي سبحانه وتعالى خصصت مكث لا حق كل ذا ينفقون ما أحب خيرين ساق وجد جنة وحي إلهي سيء متى جرتان أنا جبت وعي أنا وحبه يسند وهو يكسر به وهو كريه ذا بإلهي درت وحط سياح وبدح كل ذا ينفقون وايد فيها والذين أولي وات والذين كويوي يؤمنون فمئني بمات كتاب فيه منزلة السودجي إليه عادق حقق البوسود نبي لهم محمد وما منزلة هي كتاب في خطب السودجي من قبل كعادق هرتهاو كتاب عادق البوسود كوي كهر عادق هرتها السودجي ويشومئن وبالآخرة الآخران هم يوياقونون ويهبانو آخرشك كويجس أنا جرتهم إن ان أنا أو قبر اللقل أو قيام اللتي وليه لورثها الاستصحابي أنا كمشك سنو هو كتاب قانون وي كويه وليه تلماس والذين كوي يوم من بما كتابك منزلة السودجي إليك عدقة حقق وما هي خطبتي منزلة السودجي من قبلك عدقة هرطس وبالآخرة آخرنا هم يؤمنون يو ورأيك قواس وجب الجواب على هد من ربي وحيك سبعين نور دشين هانون دشيو روح النور كا يستاء فنك استوى ما شو سعر قدرتلك نور دك صعد مركو نور بيكدل سبعين كتاب عليه هو النور إلهي ما لبب كشرك سبحانه وتعالى انه النور يكتب كثيرا ووالاقف قوة على هدى هنون ينور بكبه السبيين او من ربه ووالاقف قوة هم المفلحون كل يباني اوه هلوه يوهي للربية كبت بهذا ووهي للنعبه فلاحه وحاوي واناد وحاويه جعله النهرش ووحاويه كبت بهذا ووهي مركب محاويه جننادي به هلين حاليه كفر كلمه هو القوة الهي قوة هنا قد لكم سبحانه وتعالى ان الذين قوة كفروا كفرين كفري صواهم. وحاء السمان قوي اسمع لها عليهم دش هذا أنا أدرت أن هدأ الدكتور هي عملت تزيل هدأ الدكتور لا يؤمنون قوي الدكتور هي هدأنا وحوش يجينا ثامستا مرة إليه رأي ماهي أو كتابك الرأي ماهي أو وحي الله الرأي رأي ماهي إليه سبحانه لا يذكر كور رأي جاهذا الكونينته إليه كور رأي بعس ولا يجينا كتابه إليه ساس سويفك بين الترغيب والترهيب كونها الذين كفروا عليهم دش أندرت معتاد الدكتور يا ملنت ملايو ختم الله ختم الله إلهي واد على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاة ضوار دبار بخط ضواري وهم عذاب عظيم وحي الله يروح مين لا يجنه دقيتان كيد إلهي ختم الله إلهي, إلهي وحوس صاعري على قلوبهم قلب يدشيس قلب يدشيس وحوس صاعري يوعلى صنعهم مقل خود دشسة وفوس صاري يوعلى أبصارهم أرجو دشسة غشاوة دوار مصارح بسم الله وتعالى ولهم عذاب الدفروع أنت, و. انت على قد دوار ميو حركي هدينهن ده على قد دوار ودهجهن على قد دوار وقلبهم حجارة على قد دوار دي حجاد وحكة رقيسا حجاد وحكم مقل رقيسا حجاة وحق هذا جليا واندها وحوار لغو أركا دجهن وحوار لغو مال قلب جن وحوار قالوا مرك أنت بإله سبحانه وتعالى وفوس صاري الدوار و رجال وحيوا فاو منافقين ولا دحو دد لا دحو من كليهما مهي ما هلكن كبلاوان يو ايغه لا ديرهيو خطر كايليهن درت و الناس لا تحقم من مد باقميت يقول به امن بالله اله رب وباليوم الاخره رب وما هم مهان بمؤمنين ساي والمنافقين يخدعون يخدعون الله الهي بخيانا والذين آمنوا قوم مؤمنين خيانا وما يخدعون ما خيانا او وحا اسمعين وحيلمي سو الا انقضوا الينا وحيلم ما هيان مؤمنين وحيلم ما هيان الاه يرحم دائمين الينا ده وحا غيري كرمنا وخالق عل واحد قاعدتين كالتنين الجنون وما يشعرون لكن يسمى او مغوب انه يورث دبيان اي الله سبحانه وتعالى وعد كلام وحيلم وحيلم ما مؤمنين وحيلم ما هيان. يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون خيانادودي لأو... اي كلا او dibaystay wax yeleeysto malayn way illa an fasahum way ma hayshu la kasamruu fi qulubihim marad qalbi wada waxa ku jiray wa alayh sana wa saala daxhiisa jiru qalbi ay kabukan islaamti ya haaqiqi ya deenati ya rasuulki ya aakhiraa شكج اي قوبل يجردي قلبك كل جيتي وا الله وبدين قولهم خيلين عذاب اليم عذاب سنهم بلن بما كانوا يكذبون بين شيء بين شيغيان او وهن انهن اي شيغانان دغتد بي عذاب عليهم والله سبحانه وتعالى المؤمنون يوهو بيدهن مؤمنون بان الهي بين رسول في هذنا مركاس بين شيغيان علامات المنافقين توها هو وين جنته صح ضبنكو عرفت كتحدث في الهالي وري aya sulmu naasuqii 3 wuxuu sallallahu alayhi wa sallam maxaa ku horeey ila hadda ta kaddina naafaqo walaba oo midii wax kangaalo islaamka ruuxa ka oo khatar bu ku seey midii sheego ee wa sharx xurku shee saalaalahu saddex ama afar xadiis ta qaybta haddii kufada إسلام haa sooma oo islaam ha shaagtay afar tarruuxi lugu waa koomnaaf khaalisow yuu rasuul sallallahu alayhi wasallam ila hadda kadeb wiidi tomina khan adii la aamin oo naftu lugu aamin oo maal lugu aamin oo hadal lugu وإذا oro sirta ay داد الله مميزنا قرتين لجهه بعض المنتج كجده صد أفر تررف اللواء رفوا مناف خارج توي رسول كاستمر قواك يا عمري كان قلب جهه إله كان كوارمك يا سلام تلجب حوي سو ورفع سلام كيف هذا إيه عن فما سن أو مرو مجسنا يا خير شرنا وقرصنا ياو في قرور بمرضهم في الزادهم والله مرض ولاهم عذاب عليهم إذا كانوا يكذبون بين تعيش شيء جيّان أي كلهن على، ويدع قيل اللهم مركل لغره لا تفسدوا في الأرض واركض فسادين فساد كوا معاصدوا إلهي سبحانه وتعالى والله عاصي وانع ياهي الرما سنين خمرتي وعبي وذني سنية ذاتك ودلي وابلاي وحرب وهم بالصبيان ياه منافق نمو الصبيان ياه داموش مركل لغره عاصي كداي لا تفسدوا في الأرض قالوا حيدهن إنما نحن أنبوب مسلمون نقول كونها جنين نقول كونها جنين نامخربين doolkmarki macasho lagu sameeyo xarimay dig lagu daadiyo lagu zinaysto ilaahay wuxuu xarimay lagu sameeyo cabaar iyo calaado iyo mushaakil iyo masiibo iyo gareed iyo waxan baa dhacahay doolki markaa saas ku saaray cibaadadu doolku way hagaajtaa ولكن الله يشعر ولكن صه هي الشيء ومفسدين هم نقضانه لاش عنو يوم اسموه هذا الوشء أقتها كل هجرتي سجد هذا هنا الصن نقض لكن هذا وين بينت بلفه بحجرتي حاجات ولا كلا يشعرون وإذا قيل الله مركله غلوا آمنوا الرمائي كما أمرنا الله قالوا وحي به أنؤمنوا من الرمائي نا كما أمرنا السفاح وإذا dadkii laa ilaahay rumeyeen oo kitaabka uu rumeyeen oo wixii la raweeyay uu rumeyeen waa dadka la minnoqdo markii la dhaw qaaluhu waxay dhayn inu minu nian rumeynaayna kama aamane sufahaa oo jahaa xasiif qurney ka ficnaay kibr la weynan sufada ilaahay rumeyeen عقله غير عروت يذوم ركض هذا لا إشكال له روي عن مصالح إيه خرجنا جاهل كما من السفاه على ابو علي إنهم يجوا هم يجوا بالسفاه ولكن لا يعلم لكن اسموا إيه السفاهين موب وإذا قيله وإذا لقوا مرق اللقمان هؤلاء الذين آمنوا كوي يهدمي قالوا الحيدهن آمنا وانهمين وإذا خلا مرق اللق من أو يوخايل النقضان وإذا خلو مركب أخايل النقضان إلى شياطينه جراد ذي ووينة صحيح برضو منافقين ذي ووينة مركب خاص للنقضان قالوا فيله إنما إن معكم الدين كن يلجئ إنما نحن المستهزئون قوة وحدة يلجئون إله وصلاد وتكني إنه وجود حجفه وأنك جست إنه وحاربنا الشك إن قوة والروي ثان لا وشك يعني سورة surata al-imran ayay ku sheeyay waqfro aakhirahu sasa idin jeerin gen ka waran mu min sadex galinka damar gaarow si ay fuus u shakiyaan wa ila laqoo markay la kulmaan alladina aamano ku ilaahay rumeeyo aaminta xaqiiqada qalo xayd dhaahayaan ag dhahan aamannaa mu u مركى خايل لنقضان قالوا حيدهن إنما نحن مع إن إننا... معكم إذا كان اللي جايوا قالوا إن هيو من هذا مركى جاء ورجع إنما نحن المستهزئون كل جه جس إن إياك ربنا ينشرح القوى إلهي وحيد الله هو إلهي بعيسى المستهزئون كل جه جس قيامة بفربي سبحانه ولا يقول له الدوانا مركى منافقين سورة سعدية لا يكوى الرماي مركى ده نبي سودي النخلة اسم منه قيل من الجوع روح السماء بالغصون الله غي رهيب يستهزؤ بهم كل جسدي صي ويمدهم وزياد في طغيانهم بعض البعض الكئ كله حجرا وزياد نيا يعمهون حالة قوة رسم بعض الكاسويل كله حجرا كله ورلا وصل صص عصوي حال قوت وراء قوة الذين كوي اشتروا يبسر الضلال سباعي بالهداة عنون قوي حقه انتيس كجران سيف سر شرك يبادل jannavien tai garen nata kuiou a so ka tu veit gellin tu ei ku soga devin tu behe mas be saga tai kal saone narbe yipse taiai janna kat ika bilhude o kale فما ربحوا عليه المخدرين ومفائد تجارتهم كان عصفا التجاردو وما كانوا منا أن المتددين قوهم سود قو النور قص غنوهم صنو والذبي إلهي ما مصلهم تصاله إلهي يرى سبحانه وتعالى عيذ بنا الرؤيا تون كورم وخطر كأيرين وجاز صدى ليق أن واكدرني مصلهم تصاله كما الذي كيت سعي سو كروي استوقد هوريه نارا ضب فلما اضاءت مركة هورطي في الصيد ما حوله ضبك مركة هوريه وشي كهر راسنا وهو عركي ذهب الله اله يولد تجي لأنه رهم نور قاضي يولد وتركهم قد في ظلمات مجدية لنحوض لا يفسرون حالين كواهو اركي حال في الوساط وقلوا حيرا له لهو اصحابي يدرون الهداء يذهب مالو وقع مالو عن المجالين نور ka soo daay ilaahay u fiymciye inankii iyo wakaa islaamka ay ku dhaxjireen iyo khayr kaas iyo waxa weyd mugdiganimsuu yahay waagallama war soo warfaduu jiraa waxa uu qada hadal mugdis ka dhaxjirtiyadii mar iftiyeedah shub markii uu kaato wadana mugdi كما تيل دي واكيد ثاني ثوكل استوقد ناراً دبش تيو فلما اضاع الدق مكايش فين الصيد ما حوله و هي كوارة هنا و مركا ودقاقد و ماشي و و حي اركيو كدقاقد وتحدلتي وكبخاي ذهب الله بالنور و مركاي في ظلمات ديال لا يفترون قلى ثم وقو حق حق حجين بوكمن وفوءا حق كل واقع كران وكل ذكران عمي وفوءا فهم لا يرجعون هذا نوحا كل حجران كنقوم هيا إلهي سبحانه وتعالى وقصر ترى يساق كل انتا عذابتا كل انتا الدون قصاء فهذا آخران كوين سموا بكم سموا وإذا قلي بكموا وإذا قلينا حق كما هذكران عمي لا يرجعون أو كصيب مصالهم كصيب أو كصيب مصالهم وحوي كسيم كمصاري كسيم أخر مضر مثالك من السماء حاجة ثمة كسيم فيه وثو كله حصرا مضر كار ظلمات ملو جدع ورعد. روب جدع دائم والعد أنكر وبرق هلا يجعلون سد روب كاس وخسر وجه أول هلا يجعلون أحييا ليه أصحابهم في أذانهم لجهد من waaqi hanqarka dirti faaqada waxa dadka guwayn meesha ku dhocoodan khalas baabineey faaqalna waaqiga darteeya cuslay ku dhajaan farax dhagaa ku hayaan saasay u gariinayaan goormaa damaanay goormaa caadana ku ku dhacaysa xaga la mautii mautii oo ka aftanayo ka digtoon ayay farax laga hageelay wallahu ilahi muheydun oo qawi bal khaaga ilahi uga ka ardayan ma laga aradi ان كان الله معد فمن تقف وان كان الله عليك فمن ترجو ادو الى فقعه كروب ادو على الكنع والبر الى الله واهجر سبحانه الله ما لله وبح سنات او كسيم منافقين روح الى كتاب كيف اسلامك عن كل منافقها اي الدون فوق أو كسيب من أقراء مثل قاض ومضر أقراء من السماء فيه ذروات مضر قاعد هيك سو حقوسه ورب داي جدع ورعد بحراب كقوله سوام ويؤمن وبرق هلا يدخلون وحيلا ينصابعهم في أذانهم لجهاز كذيني من, من الصواعق من أجل الصواعق شهدا هنقر كلا هذا الموت بين لجهازها وجريني موت عبسي والله محيض من الكاف والله إلى هنا محيض وقهوة في الكاف دل عول يكاد البرق رب كل دواني الله ودواني يخضفه إنه كل أبصرهم اللعبي سدوا خطر وجهه وبضيع الله هو في ما شوى سبحانه ين وإذا أظلم عليهم مسوي اللعيب كمدو باب قاموا يستغيانوا متكريسوا جيان ورموا إذا كل عهية ووكس ولو شاء الله إلهي عبد ضون لذهب بسمعهم إلهي ما قل كوكادته لها وابصارهم هل كيوجوا السجن قيالي كدجل أفوان حتى وحده مقرئين لكن إلهي يصدون ما قل كوكاده حتى وحده أركان صومه إن ذي إلهك قادر علي أرجو إن الله إله على كل شيء قدير إلهي وذو الذب وهو يا أيها الناس دلو حارض واسع ممن توالق صوره قارضي على المستوى الشخصي يقول السكوات تحاول هذا عدة سنين قوام قارضه لكن خسر كأي رب سبحانه عماه ندث الورهض على وياي يا الناس اعبدوا ربكم ولله وكساه يسوا حقا ولله عابود الذي أله عبود الخلاص من أبور والذين كونوا أبور من قبلكم من كوري تعالكم تتقون الساله وله وعزة ثانو النار يستقيل على ثانو الطقيون النغسان ولله عابود ذل ال الذي أله كعب صاد عابود الذي أله عابود يا علي يا علي لكم لأجلكم إنك درفين الله يدلك يوم كار لغيره شن جوجل والسماء نبينا أن سقف بريء نقدر وأنزله هذا قول واسألكوا أقول إن الدين ميش هذا الكأس كون يلب على السقف اليمين أنا غاضب يركع وبيد ولا ولا ولا ولا دي سنة يا الله الذي جعلت مرادك والسماء سقف يا عجيب وكذلك أن الله خير على سبحانه وتعالى سمع بنا وأنزلت مسوده من, من السماء الحق السماء ماء بيون فأخرجت مسوده به بيه من الصمارات المريال رزقا حاليه رزق لكم منه من هذا كله شهيره هذا هو كهربل وهو أدوني يا ضباء تخبرون مانا يوم هذا من الصماء الماء فأخرجت به وقسوده به صابت من الصمارات المريالة فأخرجت مسوده وصابته لأجل جزء من بئذن صوت صارع مرها بئذن تجعلوا الله الله سبحانه وتعالى لمله فلا تجعلوا هييرين لله إلهي هي اله وأنت والله تعلمونه بئذن الإلهي الله منهم ما عد هذا الربي كرتر سجر قال إسلام ديشي ربك مسكن كره خلاه مر في إلهي سبحانه وتعالى أبتي إن الله مذاهن ورعت لمذاه هو في وإن في غيب شكل دحدي مما كتابك حقي سادات كشكسن فيه أنزلنا أنتو الجن على عبدنا أبدون كنقل دوشي فاتو لئماد بصورة صورة ومثل إيسا قران ورها قرآن كشكسنو وليله مسو الدجنين صورة إيسا وكلا على اللهم صورة أكثر بضنين تصروا بي صورة أكثر بضننا هالكري هيا رأس هوينا أهبضنا إخلاص وكل. ان إنا عضينا وكلا وين كنا في غيب ما زلنا على عبدنا فاتو لئم بالصورات هو مثله وادعو ويرفع شهداءكم أعوانكن وحي إذن قالوا إنك رأوا لنا لا تعذلنا شهداء معواركن عدي إذن قالوا إنك تقوى وحيد اللقوان كرتاق رن وير ومن دون الله إلى يأني إن كنتم أذلة صادقين إن تضوحوا سوا التكتان أنت سوي هل صور القرآن كلام إذا لقالك فيلم تفعلوا ضيع صيئ ورن تفعلوا ما بييرك أنتان وعليه سبحانه ففتقوا كعصر النار الضب على النار وقودها وحال لو الناس اناس وداد الحجارة حجاره تدا حول دا هي دد بح او هو بترول او لو شدي بالي فاي لم تفعلوا هاد لا سمين القران كم لا ميد انها تمادان حل سرود لا ميدان ولان تبعلوا كان ثاني النار نار كعصد التي نارته وقودها حوق اي تريه وهي فوريت اناس ود الحجاره في يا الله تغلى لو دياني الكافرين عدد أكثر سوى قرآن وبشروا البشاري ومعنوا من كون الله من الحمد الذين أخوه البشاري آمنوا إله وعمل الصالحات وحظوا البشاري الثالث وغشكتها أن الله إليه جنات بارة تجري أي سعون من تحتها هسلة وحظوا أنه يبارة على النهار المبيال مرض عانا خمراء أن الله من أخوه أنه ومد عانا هاي مد بيا هاي مد هاي مد غمراء كليا مقرهم بين وذا جن وحيننا ولي جن أرادوا أن مغادر الله نوشي على الجنة الله من هذا الله من على الشعري فاسكون مقرهم وحيننا قونا من جنات تجري من سحجلنا فز يقول لسي قال هو منها فمنها بيرته حجلا من ثمرة مرو فزق فزق عن مركي ملا لسي وذاك أخر زما يأكل عن مرو قالوا حيدا هذا كان قال لي كيو فزقنا نلتي من قبل وكيف رينلوس لذا كيف يكون الدوي لك وأرقو أستمث ثمرة رمان كي بباي كي عم بهاي واحد حج أرقتلي وأستمث لكن لذا كيف يكون الدوي الله سبحانه وتعالى ووتو بي كلما مرّ كثرة الزقول لزق منها بأثر حاجة من ثمار السميرة مرّ كلاوكانو ويرش عوشقين امرأو كان خزقا لزق ذرتين عن مرّ قالوا حيدا هذا مرهن الذي كيوه من قلوا كي هذا كورنال كهداي ما كان سوي يوم حاد على أساس يدهي الله ووتو والسي بهمريه متشابين حالين قوى سرع أرجع ciya jana la dhaxeeda aswaajun haweem mudahara san hayd malay wa haakim malay wa saharan malay oo kaadin malay oo dalmo malay هل waxa saral malay oo jebo malay waxa lagu أزواج الحوانة مطهرة، وهم يجون فيها جناح لحد خالدٍ هذا ما أدري منس، لدوك هدي بيرة الغثية وبيرة العطور الأصن بهالليل، محاضر ما يصير، ووتجيب لنا دهوب ما الماء كامل؟ هل قصدت أن ما لهم فيها خالدٍ؟ إن الله جل هاي أيضا صار نزول بيرة سعيد، إنه كثير الحين والله شاعر، آه مركي له سبحانه القرآن كبرحو ضاي عن كبار ديال الغور ماي، بيجادن هاي يهدد صلاحان ثمريني وهم حلق الشيء إلهي تلطس كسودية إن الله إلهي لا يستحيق كما يحصل أن يضرب إنه ياله مثلا انتصاله ما إنه قيل شيء بعودة سنها كنع فما فوقه هو إنه لهير هذا إلهي كما يحصل إنه وحي وقع الديني كان la كان لا يستحيق أن يضرب إنه ياله كما يحصل مثلا انتصاله ما شينه كير بعوضة أهوي كنعف فما فوقه يوحي كسرى فأمن الذين آمنوا يكون إله همه فيعلمون يوحي أجيه أنه مثل إلهه كان الحق من يهج ومن ربي من ربي وفقه حقي سكيم وأمن الذين كفروا هو قال ويسا وما فيقولون وحي يوحي إليه ماذا أراد الله إلهي محبول الجيري بهذا كان عالني عن كعود كان وحا هذا أن سمع إليه ليقان نور فحوله يرجدي مثلا صراحه الهي واوين يهن كان عيم الله سبحانه سي يغ الى تلين واغاله الهنا الله و يقبادي به او بعد يوي سبحانه سي يولا تلين يي مخليه وها ضد ضمن قبادي ويهديه وما به كم بعديوان مثل كا إلى الفاشقون الجاردة مين كوا خارجين توضاع اللي لا يكبر حي من بعد كبر عليهم مثل الذين جاردو كويوي ينقضون بوريني عهد الله بالله خلاه من بعد ميثاقه إلهي أنت والله بالله ما يكذب و من فوق يميثاق عسى بضم لأن هذا النهي الهي سأد باشر أمر في الهي كثيرا بلنك الهي يوجد فأي مفترينتا كبيرنا سألسوا بربكم قالوا بلاوين أنتو السكين ويحي آدم بني آدم هو إمن دون إلا آخر الزمان كانوا قدوا بيك يقول أي الهي الهي الهي ألسوا بربكم قالوا بلا بلنك الهي مركة كبهان لا لا لا لا الله بلنك الهي من إلهي أنت يلبا لمن كذب، أنت وإلهي لبا كذب، ما أمر الله به، إلهي نطق أمري أن يوصل إن لحير يجول قرابد الجويني نطق إلهي يهلا حير ويفسدون يو. في يولد ويفسدونا فلاذن لوكم عاصف في سالين يخرّب هم يهالخاسرون، وقوة كيف سداب؟ فيجاب كيف سداب؟ تكفرون بالله، إلهي وقف رأي والحال كنتم أذا هيدا أمواتكم ومجدها فحيكم إلى ثم يوميتكم قدمو من دير ثم يحيكم نورين ثم إلى يترجعون قالوا ربنا عمتنا ثنتين وهي ثنتين يعدل متصيب عد مركن هين أما أن من يهندميد من نهان من يستوي إلى هبوط النور إننا جينا جبدي ساعدنا إلى هندمدي الروح سامر روا إلى الناس بحمدنا القيامة وقع كيف تقول إلى أو إلى إنساف رب الله وا استفهام إنكار سأل إنكاره كيف السبب تكفرون بالله وأنتم والحال أنتم أموات الله هيدا كوا جنون ميد بده هيدا نمر بده هيدا وعرب مرة هيدا ميدا ميد جون فحياتكم إليه دكاسة كده وايد نقول ثم يموتكم ركي طوال بس ميت كل شيء هاري طوال ده ما نا إنكما يتوان ثم يموت ثم يموت وإذا نورين قيامات ثم إليه ترجعون ما الف عادني سالاه حج سالين سعيل هو إلهي سبحانه وتعالى ويس كامبرينغ هو ال ال خلق ابو ريلدكم إذا درتي ما في الأرض الجميع واحد لكي له اودن انكم بينان فاعون يعيد هذا حد دخان وين محمد غريا عيد كوهر هذا شمي تفاني ون عيد با لغسنايه حد جهل لو ايلا كوهر حي محال محا حد بدل لو ايلا حد بريق يقول ل Tagesсон، هذا كل حرة ليشبك من المسالح, لأنه في المسالح لأنه هو الاله الذي كان للتطيف augmentاً، أن este خلقjoهم لأجلك حيث ليصل إلى الأرض الجانعة يقول لضعب releasing هذه هناك غير مؤتيومة شخص ثم مؤتيومة ليسا ungef verdict وكظال اله إلى السماء يقول له له؟ يمكنهم أن ن backbone الاسم أقول لأğu활 يصل السماء LOUア رضي على لذلك دلع يقوله على الحرش شخص له تما سوا الى هو قصي الى الصماي سسوه وعيض علماء ودلشان واسلام مختارين تاي بدين ساخده دولكا يا سمادا وها هو رئيس دولكا هو إلهي الى وكترتيته نبره هذا انا هلكن اسس ان هلكم اسكسمين كرد الى دين داينا سمادا يا وحا وقت قال مركز رب سبحانه وتعالى دولكم اووري لكن لواصدين ووحن لواصى مايناسوم والردى بعد ذلك الدع سنلقون جلسن للكهوري كاد بسمات إلهي عبور رمايس ترى مرحى سالرك لوسني ووحن هذا الدش يساوي الواور ثم سووا وقسى إلى السماء فسواهن خلقهن إلهي الواور صارع السماوات حاله فسواهن خلقهن إلهي الواور صارع السماوات حاله ينتظوا السماء وهو بكل شيء عليم إلهي وعلم بالان وعك سواه جهيب قالوا يا ربك ربك في الملائكة وحكوين انه انه جاهل وانه لي في القلب النلوك دحيس خليفة قوي تقدم به كلما ذهب خلفهم جيل خلفه جيل كل كلما ذهب بعضهم خلف بعضه هذا كان يدر ان اصفر لي بقول له ان انا كهر ايضا ان اتجيك سمانه ويقول له انه انه مجرارك ايضا وانه انه انه لاورس أنا كذب مفعمه كان يجون عدين نيجي جويس صما زي كنا السنة ولا سنة سيناء ما نقوله ترين وقع وما تمرك يترك مطبعين تاو مطبعين وورد ويطلق على ربك ويذكر بوقت قاله ويربك للمراية يا عينو مايالي خلال دبلوك ذهيس يرك هو نولك خلف أهو إذا ويقول لك إذا قد أخذ أوامر كفريان يالي سأنا أعلمه فسر أمرك أنه يقول دين كفريان قالوا وحيدة المرايك أتجعل إلهي وميالي فيها أقول لك إيسا من مخلوق يفسد فيها فسادني ويسرك الدماء لدادنا لديك دادنا ورهان ودنوب تكوّل هو إنك لداد يخفك الدماء بغير حق wuxuu daaday waxa innifayntu dhaheen say kooga galay maayitni mahruuq al-arduna wa aadana u dhig daadinayoo macaash samaynaya bini'aadam Abdullah ibn Abbas al jin markaasay isku dileen khamra ku cabeen ku dhireysteen macaashsa ugu dabaasheen ilahay malaa'ikubu qoso fasaxay kullu way إلا وحير الجزائر في كلامه ينبهر الجزائر ملك ولا لا كيفه مره كو اسي هو ولا المخلوق ولا الرك باور تاع اساس السياسي هاشم عبد الله بن عباسي تحدى السعودي قفصرت اتجعل منينتها فيها دوله من مخلوق يفسد في السايدينيه فيها ارضها دهيده وكمينيه معاصي معاصي لو كيف السياسي وخرب تاع باركاله <سؤال> وحتى السبع يقولونك باركاية لما هي ربها خويا راني وحول بارا خير بخويا وكا فخرمي ويستكو الدماء وليه فساكا كانوا بيهان صلى الله عليه وسلم ونحن النو بيدهان نسبحك وأن كنزهنة إلهية وتفضحنا بحمدك أنه حمدها سبحان الله الحمد لله نعذمك وأنك وينين وأنك وتفضحنا وأنك بحمدك وأن نقدسه لك إلهية وأنك في باكو هنا وانكو طهرة. مرقسول كان السجود فوجر صبوا إحنا رب الملائكة تورع وجهه. هاين؟ أنو ساسن هاي كون للك خريب للك أنو ما خربني. إلى يوم حضوا أورس بحمدك. ماذا جاء يوم نجا نكريه أن ديسس ساسن كوننا مسبح وأنت تسبح بحمدك أنو قدرة إنه الحمد سبحان لله الله الحمد لله يوم بدنا وكلمات ونقدس لك إلهي وانكو الضهره وانكو ابنه وانكو وينين نقدس لك أن نعظم لك وانكو الضهره قال وثويين إلهي إني أنا وعلم الحناظ المالعب وحيد وحيدا وغير ملايكة وإصاص إلهي كوي خربها الجلانة كوا مسلحين وتربرة أيها كمدها وأنبياء كمد وملايك تكفض البرا صالحين بها كمد ومؤمنين بها كمد ووحيدين بها كمدر وعلمه مركب الله وإمتحان وعلمه الله وبر آدم نبي آدم على الصماة كلها رضمن وحى الله وبره ولا مجدع صبر عبد الله نعم حتى مجد الله يرئي كان مجدع صغير في هي كان مكبر كهيه وكالبرين رويد اللي يفيد له دواه كمل كذا دشوه الله بحين مجدع صغيرنا يلو يقنا مجد عين مصغر مجدع فيه كنوى Naturally because I am to become an مخلوقه And conclusions were given by the ego of all people And with the على of the one able to get from me an immortal from him where he مخلوق them If you want to use an immortal astmi and I think he can gele To become تخ سي كان عادي رواج يا لباسه يا وكاس يا جيدي يا وحول بينتو الى هلك كاني هيا شي حتى ما رايتك كان مغيسي شي هذا واقف هنا ولا برا يجي راه حتى ما قود امي اسود غادنت انا كل جنه و جرب انا سلا جوقنا مغال و جبل وكاس ا ما هاولا ان كن نستدرن هذين كنتن هاول ذيهن كل dulka wada xiribayaan macaashay wada sameeynaayay haday faasurun idin ka tahay kamar caday sheekh qaaloo marka says gartayuu qaaloo wuxuu faayden malaa'ikii subhanaka tanziha lak ilah yaw min al-zehnan usnan ba khusna fa لا علم الله قار سبحانك تنزihan لك إلهي ولذنامب قوس النطود فنتهي لا علم لنا علم أميري إلا ما علمتنا أنا واحد نبكت من علمك الكريمي إنك عادوا أنط عادوا على الحكيم بعلم بضانة حجمة بضانة من جفت قال بدو يا آدم آدم وعلي أنبيهم وشك قريبا بي أسماء حورا كرامين ترتر مركزه ربه يي يسجد هدا ya adam am bi ooshay ya asmaay ha ulaay mahluuq qaasa iyo garna maayoo sheh fala ma amba markaas waxay ka yeele balda oo ka yeele balda iyaga maayyadoodi ka wakaas oo ka ka meegay ballaa ka bad ballaa kan hew waxu wada sheegay fala ma amba um bi asmaayn wa alle qala alle wuxuu ku in ku wa qeyb qof maqan wal ardi yadoo waxaa ku qarsoono idinku ayan u geyn walaan waan u geyn miya aad idinku dhin ma tubduuna waxaad muujineysaan iyo waamarkii quantum 20 tak tumuna ko qarinay sosaayni comedy waka khaldkiisa iyo دك سا اذا قشكتين و اليكن قوا بلا قرسن قانا و انو غاي و سوبد دان و علا و واحد قران الثاني واحد موجين الثاني انت و انو و اذكر حد نحص نجي له في الوقت يقول لنا ان كن الملائكة لي الملائكه اسجدوا لادم امتحان كان لسيادك هن والله امتحان الصوم و اسجدت ولا سيادك عشان كرامته لو سي بديل له و كرامينه نقول له ادم اسجدوا السجود لادم فسجدوا ويسجدن إلا إبليس مويان أبا سوادي السجود واستكبروا ويسكبري وكان من الكافرين جاردو من النعلي جنده كج جنده إله الدبل كافر جنده كبار أبد منها فإنك الرجيم أيه رب سبحانه وتعالى محي كون على ويسكبري صدرت بكبره متقال الذرة ووحل عرقه حاوير وكبر الروح والقلب wiliyar oo inta leewon shan jira ko shay xaq iyo marka iska kibri soo taan waxana waxba qaadanay qabilyar boo ka dhash wa ilmayr sheekh wanaagu yahay waxa hadalba maanta saxo ilaahay qalbiga ka لقد كانت كجيسة كوريسة أغلب مكاسة لم يكن هناك شيئا الروح الكبير في الجدال و الروح يتكده و هذا الساس و هذا الكبير سبحانه وتعالى إبليس لم يكن و مرنك و الذي يستطيع الى الدول الكبير بدر الحقي و غمض الناس و كان غير بها كأي مادة و هذا كان الحقيق الهي كاس ريسيو فقير ويستوى دون غنيبات هاي ما لحق بقى, بقى يستوى وشعب أو كهوس ضد بلبنك هذا الكيس ريسو كيس ريسيو إلى سبحانه وتعالى جاء واحد امتحان كوشيبه خاص كعلميو كندره وكحرام من كان في قلب مثال حبة من الحديث متفقة حرمه الله على الجنة كندره كحرام يقول صل الله عليه وسلم وابليس <تصفيق> وعلمت وكان من الكافرين بالنقض، وقلنا والهاني، يا إلهي ما لبضم بخشة وران كثر، فسيروي روا الله عن النار سين بقص الجيد يا مكافش عن أنا خير منه خرجتني من النار بخرج، وقلنا والهاني، يا آدم آدم، قس كندك أنط والذودك هذه حاس كاو على جنة الدجا، وكلاء هنا مها جنة حجده، رغدا حاريا وحبرنا يسواصة حيث ماشي شيء تما، وحواصل عريان كجرين ماشة دون كرام. ولا تقرب لكنهود وين امتحن هذه الشجرة الجديدة فتكون من الظالمين هذا جديد هود واثنان وحنقانين ظالمين كويله عصيان نقانين عصيان كإبليس كل دعاء سبتي وإله جنود وقتل دحر النار تؤوي جبي وك وكا على قلب عين إلهي عاصين ظالمين هالنقانين ظلمك ووضع شيء إلى غير موضعه إلهين لا دعاء له إلهي عاتو الظالم أكيد مكرمون يرتدمنه وجال قالوا ذوات الظالمين ألا لا أنا على الظالمين إيه معشدو نوال دول ميويلا و الشييجي والله غير موجود عليه هذا دول من الظالمين أبدنا خونة علينا الشيطان الطبري من aaba balan oo awaa saabu haido sayeshayo sheidan ku qosoo sheidan baa dadka baashaa laakiin waxa san yahay rasuulkeenu yiri san ku dagaalana ma annahishin baasha ruuxey ka tagana cabsii oo cabsana yana ee hadda lafdiga ma wax run san u dagaal ma saalamnaa muddo harab u jeeso baasha intan haddii dagaal masuusta markaa kan jannati sayu kujil mahala من kanay haw iyo aadam waxan ugu qortiyeeyo say ilaahi u sheegay ugu si soo qaris fa azallahuma usim birrahiyi ash azahuma oo kufugiye markii jannadu kasban mareeyay ah shaytaanu baahanha jannadi ka fugeeyo ka dhirey wa markii dhimirka hanha jannada loo ciil waxa kale oo lagu fasalay fa azallahuma wusim ana geedi ku sin oo ازحهما ابعدهما ولو فسره وكسغيه جناده وكديره وك كفاي markana ku simbirciin geedi ku dhaqaajiyo narbu umar qasamuma inna kana la qalam geedda ilahi fuudin ku diiday si aad u dhimatan men aan ka dadan shoojeecin ku diiday sidan u waarin markaas ay qaneen فأذى الله هما هو السم برسيه عنها جدي وكسم برسيه فأخرجه هما هو وشيطان كمما كان فيه وحي كل حجرهم للجنة هاو وقلنا الوحاني اهبتوه جنة كده بعضكم البعض من جرير وطواري وحيالا دعو بسره جمعا وشيطان كيه ابلي اه اه, اه, اه سديه آدم يحق وكل وضحب وقلنا الوحاني اهبتوه كده جنب كرباء جفاء قد دون لك بعض كمبركين لبعض عدو الحال وقبا أستاذ يا شهيدان كي ايو بن ايضا كي حتى حوان كي ايو رقا ايو, ايو. حواصات ما خانت انت على زوجها وحده صحيح يا رسول كانو ما ينا نحن متبتك نينك هذا خيان حوان كنت ساستانو وكاسو ودامرو وخربان الهوائنكم هذه كلها عزيزة هذه الخاصة يكون حكمين ولولا حواء وحديث امام المخالي صلى ما ما خانت انصار على زوجه وقلنا اوحاني اهبدو تقى بعضكم لبعض عدو ولاكم كم في الارض مستقر المكان السبنان جنبه يقصر نانسا ومو وحديث اددت دقن فينا قصر في نانسان لنكبه الله سبحانه وتعالى ومساعن بدين نورا نورا الان اطلق النار الى حين انت اج شوف لما شك عارم من يعسي ودمار يصاب لي من استعجل الشيء عن قبل عواني عوقية بحرمان هذا شيء وقت يصير لجارم كذا الدكتور والويسيني يو سكيبي أو حاله دلي شو تسداش من من استعجل الشيء عن بحرمان أدو ولكم في الأرض وحد كل ذهين مستقرون مكان صنان ومطاعون نركض كنو الله إلى حين جنة كنو الله كن إلى حين أجالكم أنت تكلمون فتلقى آدم ألهمه وكل الهام يو إلهي وكل رقاجي آدم من ربه فتلقى أخذ آدم من ربه كلمات بوقاقات الله سبحانه وتعالى وفجيه قال ربنا ظلمنا وك كلمات كثيرا يقول له واقع الهي وآدم تؤبره الهي وآدم تؤبره فرح الهي فرح الهي وفجره يطلبه وقلبي يسا بدي له وكه ويسا بدي له وكه أخذ وقاطي مثل ربه ربك حق كلمات كثيرا كلمات ربنا قال ربنا ظلمنا لي. فتابع عليه إلهي وكتوغ ملكه كلماته كل واقع إنه إلهي هو إله التواب الرحيم سفلسسك له والتواب والنحريص بضن ثلثان بضنه هو فتلقى أخذ آدم من ربه كلمات بكاقاته إلهي بسمحانه كلمات تبرئ وقلبه وقريه وفجيه قال ربنا ضلمنا وي. فتابع عليه إلهي وكتوغ إنه هو التواب الرحيم وقلنا وحانيه اهبطوا منها ادم يحوى حواء شيطانك يساهم جري الى عبيصدي دغه جميعا حالد ونجتم جنل كدك فيما ياتي انك هذو ايديني ماذا ادمي حو مني حقين هذو ايدين كيماد يا بني ادم كن مرحبا شيك فيما مني هذوين فيما فمن روح الرعا ودي حنكه يا نورك صادر روحه راع حقه يهانون كأي نورك فلا خوف عليهم عبصم هيان آخره نارتك عبصم هي ولا هم هني يحزنون عدونك وحيك صل صنيك كم الجيو إلهي وقعد ترتقي وعذونك كجيم إنك كم الجم نارنا ما كعصب ماي واله سبحانه وتعالى روح حق راعه فالصل كان صدر كتاب كان صدر روح الدوقة لو الراع لوضع منا سبحانه وتعالى من إلهي على نار تكعب السماء ولا هم يحزنون من اهنكم ورجيو الدنقه وهي قصص سميهن الرحمن الهذا كفرت كمغمهن وليدنا كفروا كفروا وكذبوا بياياتنا اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل من كذب بك بدن إلهي الهي مخلوق هو وجعليه فضلي فضلي خدرنا مخلوق وله ينعبد بها هيا هل كنتم بلاون ايت الله يمدح ويغن ان لا لي دغ دقي يا بني اسرائيل اذكروا قصص نعمة نعمادي الله نعمادي أنعمت عليكم أنين علي وأوفوا وفي بعهد يبلن كيك بلن كأن يلقك الله إن الكتاب كأن سودي الرسول كر علان وفي وفي بعهد كأن جنيذن كي يبلن كأن ينقك أيه وفيني وياي أنا كأن أخرهوني أبصد وأمر رومي بما أنزلت بما كتابك أنزلت سودي مستدقا حالمي وكتابك من غرانك مستدقا حريم لرُوميَّ لما معكم كتاب كمنع النهوض ولا تكونوا هنقون awra kaafirin mid ku kufri ka ugu horeeyay bihi kitab bihi rasuulka labadaba lagu fasireey rasuulka ku ugu horeeyay ku kufri aan noqonin ku ugu horeeyay kitab ku kufri aan noqonin wala tashfar gaibsani bi ayati 8 ayaat ee aad garanaysta oo rasuulka calaamadii وحاوية ثمنا قليلا، ولا تشتروا حي بسنين بأيات ثمنا قليلا. حق قرينتي يكترتان كيتي الدنيا كبدارين بحبسهم هنا وتعال، ووف بعده ووف بعد، وآمنوا بأنزلت مسدقا. ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بيعتي ثمن. ويا يفتقون أن يعصب ولا تلبسواها قدرين الحق حق بالباطل الحق يباطل حيث قدرين هو تطقم القريشان الحق حق وأنتم بينكم فعلمونا جرنا يوم. رسول كان شيفات تي كتابك سبحانه وتعالى كما يعرفونه ابناء وحي ذا الباويت جرموي ويلكاي عمر هاي علي هاي عثمان هاي محمد هاي جرموي او شير اديه دورتهن مصالحنا يا معاً يا يوم مالكا يا وينين تن بدويين تن هنا مركز هاي رسول ولا تلبسوا خضرا على الحق بالباطر واتسموا القرسان على الحق وأنتم يدنكم تعلمون قرن يحق والحق يدنكم قرن يعقرنن أيوة عليه سبحانه أن الحق ي badges خضرا تن ورسوله صلى الله عليه وسلم أو قرن يان badges كن ورسولك سفدت كيشل قريوم منا قان الله وأقيم الصلاة صلاة التوسى ركوع إذا يسجد إذا يخشوع إذا يقرأ إذا يخصوص ت مركز كده حجستان ليه حجستان وتأي على عبد الله على أنصام رئوي واقيم الصلاة واتو زكاة الزكاة نبديه وركع وركوع مع الركع وآيات كيدر الشدان في سوابك وأنا سألت صواب كأني جماعات وواجب اللي قلت له رج مع الركع هذا الركوع أي هذا الركوع والصلاة الجماع كتوكات والله أعلم